الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم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 وَمِرْتُ لِعددلَ بَنَكُمْ اللههُ رَبّناَا وَرَبّكُم لنا أَعمال نَا وَلَكُمْ أَعمالكُم لا حُجَّةَ بَينَناَا وَبَينكُمْ اللهَّهُ يَجم بَننَا وَإلَيهِ المَصين والَّذينَ يُحَا فيِي الله مِ بعدمَاسُجبَ لَ حجتهم دا حظَة عندَهم حُجتهُم دا حظَة عندََه وَه غَضَب وَلَهُم عذاابُ شدَد الله الذي أنزَل الكتاب بالِالحَبّ والمزان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 وَلونا كَمَة الْ الفَصلِْ لَ قضِيَ بَينهُم وَإِ الظَّالمينَ لَم